قالوا يا موسى إنا إن ما أنت تلقيه وإنا أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وأرقيهم يخيل إليهم سحر من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى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 قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فقرنا فاقض ما أنت قام إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا ومعنا ترهتنا عليه من السح والله خير وابقى انه من ياتي ربه مجمنا فان لو جهنم ما يموت فيها ولا يحيا ومن ياتي مؤمنا قد عمل الصالحات فاولئك لهم الدرجات العليا